للذاكرين والذاكرات للذاكرين والذاكرات قناة العفاسي الفضائية بالتعاون مع حامل المسك وهاي كوالتي وابن الخطاب تقدم <تصفيق> أهلاً ومرحبا بكم في قناة لعفاس الفضائية إذا كنت تعرف الرقم الداخلي فأدخله الآن أو اضغط صفر للمساعدة لسماع أحدث التلاوات من ليالي رمضان لعام 1427 من الهجرة لسورة السجدة والأحزاب مع الدعاء اضغط الرقم واحد لسورة سبأ وفاطر مع الدعاء اضغط الرقم اثنين لسورة ياسين والصافات مع الدعاء بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي اضغط الرقم ثلاثة